قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رأس وسد الخلل الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَلَا أَدْرَانَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَإِذَا قِيلَ اشْذُوذُ فَاشْذُوذُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الَّذِينَ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 إِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمانا وأيدهم بروح من ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ūlā'ika ḥizbul-lāhi alā inna ḥizbul-lāhi humul-mufliḥūn Allāhu akbar